موناد ما إني وفيت موناد ما نسيت، كنسيت طبعي الوفاه لما أحب والطبعي سير صاحبة قلبك فحبي تخصب طبع الوفاء لما أحب والطبع سير صاحب ما بي أنا تحبني غصب قلبك فحبي تخصب كنت أعتقد مثلي تحب لكني فعلا واهما خمونا det